وَقَال لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّمَا كُنتُ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق الملك من هو لمن أتسع من المال؟ الله عليه محمد. تنسي عني على جسمي الله